بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم ذي القلم علم الإنسان ان ما لم يعلم كلا ان الانسان لا يطغى اراه استغنى ان الى ربك الرجوع ارايت الذي نها عبدا إذا صلى أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يُعَلِّمْ بِأَنَّ اللَّهَ يرى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا عن بن ناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدعوا نديه سندعوا كلا لا تطعوا واسجدوا وقترب